حظ ناد عليك وجابها لك زي ما الحلم كان بيقول حقيقه بجد مش معقول دي هي حبيبتي بالاوصاف حقيقه واحلى من اللي تشاف دي وانسى قلبي تاني تخاف يا قلبي الدنيا راضيه عليك وعايزك تعوض تعود كل حلم وراح وجالك يوم عشان ترتاح وتلقى ان انت مستنى مع الحضن اللي نفسك فيه دي لك ومش عايز تصدق لي كاني اللي جاي عشاني اللي كنا يا يوم مليان الدنيا ورمت ومعها بقيت موجود كنت فعلا قلبي اللي استنى Cause I'm not the only عييني شافوا كتير ولا اشتاقوا وقلت القلب مهما يغيب اكيد هيجيلي احلى نصيب فضلت لوحدي واستنيت عينيكي تشوف عيني يا ريت ولو فهمت يا قلبي ليستني بشوف الجاية ببقى هطيج جوانا بقول على نفسنا محظوظ ساعدني الحظ بيها مفوظ جميلة جد شاكل وروح وجودي معها أحبط موحي معايا ومش هسمح لحين يا حلم العالم قلبي ولا كانك ولا اقول وكاني جاي عشانك